موسوعه ن من يهدي أ ض النابلسي ن ر فأقم ل حنيفا فطرة للعلوم الاسلاميه فطر ذلك ا ل د ي ن ا ل ق ي م و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س لا ل ي ع م و ن منيبين إ ل ي ه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون